ذالكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ذَالِكَ بِأَنَّ